ليلي ليلي ليلي يا, يا ليلي نشفوني <تصفيق> <يلي تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بطحق حسدوني يا <عيب> يا وعدك يا قلبك الخالي مكتوب لحب الامر بس الامر عالي نبلح بالقاضر بس الامر عالي ومن اينا طول الامر انا فين وهو فين ومن اينا طول الامر انا فين وهو فين اندعت عمري عليه برد الحبيب غالي يا غالي